الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسر الخلق المسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نواصل في الشرف على شرف عقود الرسم لخاتمة المحققين مع الدين الله تعالى ووقفنا عند الاحتمال الثاني من احتمالات بسرق قول الإمام لمطلب لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من كلنا. قلنا وصلنا عند الاحتمال الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني من الاحتمالين أن يكون المراد الإختاء بقل الإمام تخريجا واستنباطا من أصوله قال في التحرير وشرفه التحرير قلنا لمن الكمال ابن الهمام وشرحه هنا أسعد الشروف هنا يقضد التحرير والتحرير لمن التحرير والتحرير نعم اللهم صلى الله عليه وسلم وسنأتي إلى عبارة إن شاء الله نقول لكم عبارة عن التحرير بعد أن نقص المسألة قال في التحرير وشرك مسألة اختاء غير المجتهد بمذهب المجتهد تخريجا على أصوله لا نقل عينه إن كان مطلعا على مبانيه أي أخذ أحكام المجتهد أهلا النظر فيها قادرا على التفريع على قواعده متمكنا من الفرق والجمع والمناظرات في ذلك يعني يكون له في الاختدار على الصنباط أحكام الفروع المتجددة التي ينقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جالس وإلا يكون كذلك لا يجوز طيب أمارة المسألة أصوص المسألة في التحريف قال في التحريف وشرحه الذي ذكره في هذه المسألة في فتوى غير المجتهد تخريجا على أصول المجتهد أربع قوان هذا ما ذكره في التحريف وشرحه يعني صورة المسألة اللي هي فتوى غير المشتهد تخريجا على أصول المشتهد هناك أربعة أقوال أربعة أقوال الأول الجواز المتبحر والثاني الجواز بشرط عدم المشتهد والثالث الجواز مطلقا والرابع عدم الجواز مطلقا والشارف ذكر منها الثلاثة الأول وترك الرابع لظهور النظر فيه وأيضا عمله أكثر المستهينين بخلافه واضح الآن حاصل ما في التحريف من هذه الأخوال الأربعة أن الأول قبل الأول اللي قال اللهم الجواز للمتبهر قال الأول هو المختار هذا حاصل ما في التحريف والثاني مستغرب اللي هو كلنا الجواز بشرط عدم المشتهد يعني عدم وجود قال الثاني مستغرب والثالث خليق بالنفي هو الجواز مطلقا قال والرابع بعيدا عن الصواب وشنأتي لا تفسيرها بإم الله تعالى طيب لا قال قال في التحليل وشرحه مسألة استاء غير المشتهدي بمذهب المشتهد تخريجا على أصوله لا نقل عينه أي نقل عين مذهب المشتهد المقصود لا, لا نقل عينه أي نقل عين مذهب المشتهد كما ذكره في التحبير لأنه ليس بمفخ فيه ماذا؟ قال إن كان مطلعا على مبانيه أي مأخذ أحكام المجتهد أهلا للنظر فيها قادرا على التفريع على قواعده متمكنا من الفرق والجمع وسنأتي لهذه الشروط إن شاء الله لدخلها مرة واحدة يعني يكون له ملكة الاختدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جاز ماذا قصد بجاز طبعا قوله جاز هذا جواب شرط جواب شرط لماذا انه بداية العبارة قال ان كان مطلعا على ما بني، جواب الشرط جاز واضح؟ انه هو جواب شرط نعم ان كان مطلعا جاز الله يكفي مكة أحمد الشيخ الوزر الله يحفظكم نعم ان كان مطلعا على ما بني جاز قال وإلا يكن كذلك طبعا وإلا يكن كذلك يعني هذه الموجودة في مسخ اللهم صل على الله سيدنا محمد رحيمه ورحيمه وحقيقة يعني هناك خلاف في العبارة يعني سنصححها إن شاء الله كما ذكرت التحبير وغيره. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب حاصله هذا القول يعني قال إن كان مطنا على مبانيه جاز حاصله أن الاستعاد بطريقة التخر والاستنباع على أصول أمة المذهب يجوز لمن يجتمع فيه خمسة أمور كما ذكرناها ما هي هي ما التفسير. ولاها قال الاطلاع على ماخذ أحكام المجتهد واضح؟ الثاني أهلية النظر والثالث القدر على استنباط الجزئيات من القواعد والرابعة التمكن من الفرق والجمع في المسائل التي يشبه بعضها ببعض أو يختلف والخامس استطاعة نصرة مذهبه بالمناظر يعني هذا الخص كلام من عبي هذه الشروط الخمسة عندما قال وهذا مسمى المفتهد الجاز يعني إن كان مطنعا على نبانيه جاز جاز بشروط خمسة نعيدها مرة أخرى الاطلاع على ما أخذ أحكام المفتهد وأهلية النظر والقدرة على استنباط الجزئيات من القواعد والتمكن من الفرق والجمع في المسائل التي يشبه بعضها ببعض أو يختلف والخانسة استطاعة نصرة مذهبه بالمناظرة واضح؟ لذلك قال وهذا المسمى بالمفتهد في مذهب جاز وإلا يكن كذلك لا يجوز هذا الموجود في المنسخ والصحيح وإلا لو لم يكن واضح وإلا لو لم يكن هكذا يعني ذكره في التحبير واضح معظم المنسخ الموجودة مش موجودة لم العبارة في التحبير وإلا لم يكن يعني إن لم يكن مطلعا على مبنيه لا يجلس هكذا تقدر العبارة واضح الله قال وفي شرح البديع للهندي بدنا بالكتب، نون البديع، الشيخ البغدادي يقولي ما الشيخ. أنا أحضر و أحضر يعني ما أقدر أحضر أكثر. وهذا موجود في الكتاب الله بارك الله في غير موجود، غير موجود في الكتاب العقدي، لكن في غير كشف ظنون ونون كاشف المعنى، مبارك الله فيك. القاله في شرح البديع للهندي البديع المقصود فيه بديع نظام بديع النظام الجامع بين الكتابي البزدوي والأحكام لابن السعاتي رحمه الله تعالى جمع فيه زبدة كلام الآمدي والبزدوي هذا كتاب البديع وهذا الكتاب شرحه سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق الهندي وسمه مكاشف معاني البديع وسيذكره إن شاء الله من عدين لاحقا وهذا الكتاب طبعته دار الكتب الألنية سنة 2004، وطبعوه باسم ايضا له اسم آخر، وهو نهاية الوصول إلى علم الاصول نهاية الوصول إلى علم الوصول هو نفس الكتاب اللي هو بديع النظام الجامع بين كتابي كل مكان دار عن باسم كتاب اسمه طبعوه باسم نهاية علم لابن هو نفس بديع النظام الجامع بين كتابي قال وفي شرح البديع للهندي وهو المختار عند كثير اشم وقصو الآمية عدد يقال وهو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم أي جواز الإفتاء تخريجا واضح؟ جواز الافتاء تخريجا لمن تصف بالصفات المذكورة التي ذكرناها وعدم جوازه لغيرهم لمن لم تنطبق عليه هذه الشروط واضح يقال وفي شرح البديع للهندي وهو أي ما ذكرناه من الجواز للشرور وعدم جوازه عند اختلالها هو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم فإنه نقل عن أبي يوسف وزفر وغيرهم من ائمتنا أنهم قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا وعبارة بعضهم من حفظ الاقاويل ولم يعرف الحدج فلا يحل له أن يفتي فيما اختلفوا فيه وقيل جاز بشرط عدم المجتهد واستقربه العلامة واستقربه العلامة طبعا هذا هكذا في نصف ابن عبدين وعن سنات الى تفصيحها الان يشير الى القول الثاني احنا قلنا يعني حاصل القول اللي هي في المسألة ذكرناها اربع اخوان احنا قلنا الجواز المتبحة وانتهينا منها القول الثاني قلنا الجواز بشرط عدم مجتهد وهنا يعني يذكر وقال الجواز وقيل جاز بشرط عدم مجتهد هذا القول الثاني قال واشتقربه لعلامة واضح؟ اذا؟ قال وقيل جاز بشرط مجتهد وهو المختار اي يجوز الافتاء عند عدم وجود المجتهد للضروره وهو المختار اي يجوز الافتاء لعدم وجود المجتهد للضروره ولا يجوز ولا يجوز عند عدم وجوده او عفوا عند عند وجوده يجوز عند عدم وجود المجتهد ولا يجوز عند وجوده لعدم قيام الضروره ولكن هذا الامر ايضا قلنا هذا القول يعني غير معتمد بل بقيل يعني أجيب عن هذا الثاني القول الثاني بأن قبول قول المقلد مرجوعه كونه أهلا للنظر إذا كان أهلا للنظر قبيل قوله وإلا فلا أما وجود المجتهد أو عدم وجوده فلا له ولذا المحقق العلماء المحققينهما رحمه الله تعالى غريبا كما ذكرنا في البداية واضح القول الثاني مستغرب وأقى بشرط جاز بشرط عالم المجتهد واستقر به العلماء الصحيح يعني كما في الأصل استغربهم بدل استغربهم بمعنى يعني ظنه غريبا واضح قال واستغرب المحقق ابن الهمام واضح أن هذا مدين في التحريح المراد من واستغرب العلامة يعني المحقق ابن الهمام واضح رأيت بعضهم يشير أنه يعني بصير التغريب أنه مقصوص العلامة هنا ابن الشاعاتي لكن الأول أفرح أن السياق الكرام يفير إلى ابن همام رحمه الله تعالى الآن يذكر القول الثالث قال وقيل يجوز مطلقا يجوز مطلقا أن يجوز إفكاء غير المجتهد بمذهب المجتهد دخريجا على أصوله مطلقا وقلنا ابن همام قال عن هذا القول الثالث قال أنه خليق بالنفي كما ذكره في التحقيق واضح أن هذا القول الثالث خليق بالنفي وقيل يجوز مطلقا أي شواء كان مطلعا على المأخذ أم لا عدم المستهد أم وهو مختار صاحب البديع وكثير من العلماء لأنه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره وإجيبه لأنه ليس الخلاف في النقل بل في التخريج يعني الخلاف ليس في النقل وإنما في التخريج فالنقل يكون خارج عن البحث واضح وعلى هذا فلا يجوز التخريج من لم يطلع على المأخذ أو لم يتأهل له فإن كان متصفا بخمس أمور التي ذكرناها بل أمور الخمس التي ذكرناها يجوز له الإفتاء تخريجا وإلا فلا واضح والدليل على الجواز هو الإجماع من كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى فإن الناس زالوا يقبلون في كل عصر قبل المتبحرين في مذاهب الأئمة والعاملين بمداركي بدون نكير من أحد حصل الإجماع على قبول هؤلاء الذين يخرجون على أقوال أئمتهم بالشروط الخمسة التي ذكرناها دون انكار من أحد، يعني وهذا مثال مثل مثلا قاسم مؤشر من المالكية وكذلك أبو يوسف ومحمد من الحنفية ومثلا المزن والبويط من يعني لم يكن الناس عليهم قتائهم مع انكارهم على غيرهم، فكان هذا إجماعاً على اعتبار قولهم واضح، وأيضاً يعني كان علماء من راس الكوفة يخرجون جواب المسار على أقوال أصحابهم. لما تواصل لديهم الفطن والحديث سرعة انتقال بين إلى آخر هذه الأمور وكان ذلك يعد من منيجاتهم يعني أنهم يشترون تخريج المسائل ويعني المسائل هذه المسألة وغيرها مثل هذه شروق مذكرة في التحبير وفي الأحكام الآمدي يعني من أراد أن يستزيد منها فليراجعها ويقال بل في التخريج وأجيب عنه ليس الخلاف في النقل قلنا النقل خارج المبحث بل في التخريج لأن النقل لعين مذهب المجتهد يقبل بشراء الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا انتهى ملخصا اقول ويظهر مما ذكره الهندي ان الذي يقول اقول ابن عبد ويظهر مما ذكره الهندي ما الذي ذكره الهندي لما ذكره الهندي يعني كان يقول اقول ويظهر مما ذكره الهندي يعني الفوائد التي ظهرت في شرح او في كلام الهندي في شرحه على البديع واضح كتاب كنا يسمى كاشف معاني البديع وبيان مشكله ألمانية. هذه الفوائد ملخصة من هذا الكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد قال ويبهر. سنكون عشان بعد قرعة. أن هذا غير خاص بأقوال الإمام بل أقوال أصحابه كذلك. وأن المراد المجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع المارة. نعود إلى كلام يعني أدخل لكم كلام هندي في كاشف معين بديع. يعني هذا يعني لن سأ لكم يعني ما يفهم وما هو يعني من فوائد عباد الإمام أبو حفص فراج الدين عمر الله الأشعاط الهندي أول فائ أول فائدة إن التخريج والإسم بالضبط على الأصول بيّنت ال يعني الاعتراف على تقسيم الدين كمال الفاشر ماشي لأن الهندي نقل القول المذكور لا يحل لأحد يعني من أبي يوسف الزبر رحمه الله وأهم الطبقة الثانية على جرم أنهم خاطبوا به من دونهم من الطبقة الثالثة. وهذا القول نقله عما نقله هذا القول. ذلّي عندما نقل لا يحل لأحد هو نقله عما عن, عن أبي يوسف الزفر. هو لا يقصده هو ينقل عنه فكيف؟ وأيضاً قال فلا جرم أنهم خاطبوا به من دونهم من الطبقة الثالثة. الظاهرة اشتراك آهل التخريج والترجيح معهم في ذلك لأنهم مجتهدين في المذهب كما يتي. والفائدة الثالثة يعني من كلام السراج الهندي رحمه الله تعالى. أهل الطبقة الثانية هم أصحاب الإمام، مجتهدون على الإطلاق، إلا أنهم قلبوا الإمام في أغلب أصوله وضوابطه بناء على أحد أمره. يعني هذا ما ذكره الشراد Hindi. ونحن فصلنا يعني، يعني أنه لم يشاركوا في أغلب، على في العكس فيه كثير من صفاتنا القول عنده. لكن أنا أنقل يعني فوائد التي ذكرها الشراد Hindi. قال إلا أنهم قلبوا الإمام رحمه الله تعالى في أغلب أصوله وضوابطه بناء على أحد أمره. أن هذا التقليد لإمامه يقوم على أحد الأمر الأول للمشتهد أن يقلد مشتهدا آخر للمشتهد أن يقلد مشتهدا آخر وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه ثبت عن عمر رجوعه إلى قول علي وإلى قول معاد رضي الله تعالى عنه وثبت مثل ذلك عن أبي يوسف المذكور في الكتاب إلا أن محمد قيده لأن المشتهد أن يقلد أعلم من لا من هو مثله أو دونه وانشر تقليد المجتهد للمجتهد أن يكون هذا المجتهد أعلى وعلى درجة وإن كان مثله في الدرجة فلا يجوز ووجه رواية عدم الجواز لأن يجوز تقليد المجتهد للمجتهد أن المجتهد مأمور للنظر بقوله تعالى فاعتبره ياوي الأبصار فلو جاز له تقليد غيره لكان تارك النماء وجب عليه وترك الواجب حرام وهناك قول يضايق وقيل يجوز بتضعيف يجوز في حق العمل لنفسه، يعني يجوز تقييد مشتري المثال في حق نفسه، لا في الافتاء لغيره. وقيل يجوز فيما إذا خاف فوات وقت العمل لو اشتغل بالاستهلاك، ولا يجوز فيما لم يخف فواته. ويمكن التطبيق بين الروايتين بهذين القولين. واضح؟ الآن هذا بالنسبة لحاصل تفسير إنه احنا نحن قلنا يعني قلد الإمام أصحق قل الإمام. في أغلب أصوله وبوضوطه بناء على أحد أمري هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنهم اجتهدوا فوافق اجتهادهم اجتهادهم لا أنهم قلدون وهذا روين عن بعض الأئمة من الشافعية فالقول بمثله في حق أصحاب الإمام نفسه والحال أنهم خالفوه في كثير من الفرو كما ذرة. ومع ذلك لا تعد أقوالهم خارج عن المذهب ولا يخرج مقلدهم عن كونه خنفيا إن باب واضح؟ لأنهم ثبتوا بهذا أنهم لم يقلدوا شيخهم جزافا بل عملوا على قوله إن توجه لكم دليل فقولوا به واضح؟ وهذه الفواجة المستقاتلها من العلامة الهندي رحمه الله تعالى فنعوذ أقول ويظهر مما ذكره الهندي أن هذا غير خاص بأقوال الإمام بل أقوال أصحابه كذلك وأن المراد المجتهد في مذهبهم أهل الطبقة السالفة من الطبقات السبع المارة وأن الطبقة الثانية هم أصحاب الإمام أهل اجتهاد المطلق إلا أنهم قلبوه في أغلب أصوله وقواعده بناء على أن المشتهد له أن يقلد آخر وفيه عن أبي حنيفة روايتان وفيه على من يعود الضمير وفيه أي عن المقصود في تقليد مشتهد أو آخر هناك روايتان عن أبي حنيفة واضح؟ ويؤيد الجواز قال ويؤيد الجواز مسألة أبي يوسف ثم صلى الجمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحمام فقال نقلد أهل المدينة في قوله ويؤيد الجواز مسألة أبي يوسف أي يؤيد رواية الجواز تقييد مشتهد مشتهي آخر بل الجواز هذا التقييد بعد العمل اللي هو عمل أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه صلى الجمعة مختلفة من الحمام ثم أخبر بفأر بفأرة بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال ما بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا كما ذكره ابن عبد الرحمن الله تعالى في رد المفتاح قال وأن الطبقة الثانية هم أصحاب الإمام أهل استihad المطلق إلا أنهم قلدوه في أغلب أصوله وقواعده بناء على أن المشتهى له أن يقلد آخر وفيه عين في هذه المسألة أبي حنيف روايتان رواية تجوس ورواياته أيد الجواز قلنا فسألت لمعمو يوسف أنه صلى الجمعة فأخبروه بوجود فارس في حوض الحمام فقال نقلد أهل المدينة وعن محمد يقلد اعلم منه او على انه وافق اجتهادهم فيه في اجتهاده وعن محمد يقلد اعلم مني من هو علم او على على يعني على ان المجتهد على ان المجتهد انه وافق اجتهادهم فيها اجتهاده وحيث وحيث نقل مثل هذا عن بعض العلم الشافعيه كالقفال والشيخ أبي علي والقاضي حسين أنهم يقولون نفس ما للشافعي، يعني على أن المجتهد وافق استihadه، استihadه، استihad اجتهاد إمامه، هذا المقصود. ليس أعلى من في دراسة لا، او على يعني بمعنى على أن المجتهد، هذا المقصود. وحيث نقع مثل هذا عن بعض العلماء الشافعيين كالقاضي والشيخ أبي علي والقاضي حسين أنهم يقولون نفس ما للشافعي، بل وافق رأينا رأيه. وقالوا مثله في أصحاب أبي حنيف مثل أبي يوسف ومحمد بالأولى وقد خالفوه في كثير من الفروع ومحال لم تخرج قلهم عن المذهب كما مر تقريره فقد تحرر مما ذكرنا أن قول الإمام وأصحابه لا يحل لأحد من يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج كما علمت من كلام التحرير وشرح البديع والظاهر افتراق آهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك وهذا كله فصلنا وأن من عداهم يكتفي بالنقل عداهم ما نقصد عداهم أن من عداهم طبعا هذه معطوف وأن من عداهم معطوف على ماذا على قوله أن قبل الإمام الأصفهاني واضح قال وأن من عداهم يكتفي بالنقل وأن علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من السنبطات الغير المنصوصة عن المتقدمين ومن ترجحاتهم ولو كانت لغيره قول الإمام كما قررناه في صدر هذا البحث لأنهم لم يرجحوا ما رجحوه جزافا وإنما رجحوا بعد اطلاعهم على المأخذ كما شهدت مصنفاتهم بذلك ثلاثا لما قالهم في البحر الآن يفتح في مضحف جديد قال كلام البحث صريحا في أن من همام من أهل الترجيح وشرعة اللهم صلى الله عليه وسلم محمد في مرحب جديد أن المحافظة وكذلك تنميذ العلامة قاسر من أهل الاشتهاد خلافا لصاحب البحر وهذا المرحب إن شاء الله نأتي إليه في المرة القادمة والحمد لله رب العالمين أسأل الله أن أكون قد وفق في إصال المعاني ما ذكرنا يعني هذه العبارات التي ذكرناها هي بحاجة إلى بس قليل من التأمل لأن حتى محل العبارات لا تشرح إن شاء الله واضحة وفهمنا <تصفيق> سهلين الآن يعني أسهل وأسهل إن الله أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من يجعله في مجان حسناتنا وأن يكون خجلاً من يوم نلقاه لا خجلاً علينا إنه ولذلك القادر عليه والحمد لله رب العالمين